قصيدة كنزية لسريع النافع لسيدنا الإمام علي كرم الله وكو رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم يا طالب السر في الآفاق مجتهدا خذه غنيا بإيجاث وإجمال أجلها ما خلا منهن تفعاً ونفعاً يسراع وإعجال للجين يبطى لكب ثم واب وكاف يطن يولي الياء والطال يد رباء وزايب ويهن وهك وحاكهم للطاء إهمال كج ويحق ويزأي لأولها خذه منج أخي من كل أهوال والعبل مبدأه من فوق ميسره في الخير وعكس عكس غير صوال وما يوافق من اسماء خالقنا او آيَةٍ بصح فاطرحوا يا سال ولا تعت كررا لا الفا واللام بل يا بزاني في اسمي فرالي وغرب بثلاثه وخمسا انط في نصف زوج منك خلف أشكال بعت طرحات أدخل بأولها وضاعفاً بعت طرحات أدخل بأولها وضاعفاً كلما حلت بالتالي. وضعفا مرتين عند عاشرها وثامن بثامن وجهدا نخاطر البالي ودخل لدى الغين من أقلها عددا واصعد فبالعكس فعكس بإنزالي والكسر من بعد في بيوت جاد به ضعه وكن طاهرا صالحا الحال واكتب على كل وجه يا أخي ملكا ودبدبا عليه طوق إدخال أولها المبتدى تضرحه أبدا تضرحه أبدا على شتم وإن تضرح في الحال وابدى الأكبر عد منطقن به وقل بآخره يا يل وطيش إن كان للشيطان تضرحه وذاك ملحقة من غير إغفال ومن شهاء لثان ثم ثالثها مجموع ذين ووفق الرابع التالي الله مع طالب مطلوبه وطر جبري للخير مع ميكا إلى الوالي وخارج عندما تضرب في فلك أدى التضايع شمت ذلك الجالي، والظلع من هذه الأشياء منكرة خانس أملاكه في بيته الخالب وقد ذا الخامسة نمن دعوته وقسم عليهم به إذ يا ناري. ودخل بدى الخير بالأملاك وقد معا في السر وراعي جناساً كل أعمالي وطالب الشر لا تدخل به أبداً لكن مطلوبه فأقصد بأجوالي ورفع نار بنصب الريح خفعه ترى جزم مائها في بدع مقوال بحرمة النار بصفرة الهوى وتراب نصورها بإخ سيدار أحرق وعلق وعرق ودفن حافراً الشمس والعين أحذر كل سؤال الخير طيبه بعكس غيره فإذا صليت جانست بها جانست الخير طيبه بعكس غيره فإذا صليت جَنَّةٌ فِيهَا بِأَقْوَالِ وَأُرْسِمُهُ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِي فَهُوَ بِهِ أَوْلَى بِالصُفْرِ لَا بِالنُقْطِ فِي الْخَالِي كَذَا سِوَاهُ سِوَى مُؤَمَّنٍ فَلَهُ سِرٌّ بِسُرِّ يَا نَافِقُ كُلِّ أَفْعَالِ أرج على الشيخ في تكمله فإذا أكملته لنتسر الملك العالي وشكر لربك ذو الإحسان ثم على محمد صلى والاصحاب والأم.